<تصفيق> الحمد لله قطنا تحت بطننا يا ما احلى رجعيت من خط النار الحمد لله رب يا ما احلى رجعيت يا اهل مصر المحميه بالحراميه الغول كي تروي والبر عمار واللي عايش معدن آخر اشياء اخر الاشياء ما دام جنا بوي الحشه بكروش وكاري الحمد لله ما ضبطنا يا محله رجعت ضباطنا من خط النار الحمد لله لا ضبط دا ببططنا يا رجعت <تصفيق> ومسي ناشي ناشي. ومسي ناشي ناشي. ما احنا رجعيت ضبطنا حتقول لي سينو ما سناش مت ما سناش مت دويش ناش 600 يعني لما يموت مليون او كل الكون للعمر أصلا مش مضمون والناس أعمار الحمد لله خبطنا تعثبطتنا يا محلة رقعت تعثبطنا من خط النار الحمدة لله خبطتنا تعثبطتنا يا محلة رقعت تعثبطتنا من خط قد قول لي زينه وما زينه شمتي دويشنش قد قول لي زينه وما زينه ايه يعني لما يموتني يوم او كل القوم العمر اصلا مش مضمون والناس اعمار الحمد لله ضبطنا لضبط ما يا محل رجعت ضباطنا من الحمد لله ربطنا تحت بططنا يا محلى لجعت زبطنا من خطنا ايه يعني شعب في ليل زلو ضايع كله ايه يعني شعب في ليل زلو ضايع كله ذا كفاية بس سمت كله احنا الصوار ايه يعني تلعق بجرينا والنفسينا هي الهديمة تنسينا اننا احرار الحمد خبطنا تحت بططنا يا محلى رجعت صبطنا من خط النار الحمد لله خبطنا تحت بططنا يا محلى رجعت صبطنا من خط النار ايه يعني شعبي في ليل زلو قول يا كل ده كفايه بس اما تقول احنا الصوار ايه يعني في العاب جرينا جينا ولا هي الهزيمة نسينا اننا احرار للقمط نطبطنا يا محلى رجعت صبطنا من خط النار الحمد لله خططنا تحكي بططنا يا محلى رجعت صبطنا من خط النار تفايا اسيدنا البعدة عيش سعدة بفضل نستم للمعدة وتقول اشعار بيار يا سيدنا البعدا عايش سعاده بفضل ما استمل المعده وتقول اشعار اشعرت مجد وتمان حتى الخاين وان شاء الله يخرب همداين ان شاء الله يخرب همداين وعبد الجبار